「あなたの声が聞こえたら」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 استووا ا س ت و و استووا ا استو ص ف ك م ولا تختلفوا أ ا ت م و ا الصف ا ل أ و ل ف ا ل أ و ل و س د ا ل خ ل ل ولينوا في أ ي د ي إ خ و ا ن ك م الله الله أكبر الله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 ولقد بوانا بني إ س ر ا ئ ي ل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إ ن ربك يقضي بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة فيما كانوا فيه يختلفون ف إ ن كنت في شك مما أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ف ا س أ ل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك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 فلولا كانت ق ر ي ة آ م ن ت فنفعها إ ي م ا ن ه ا إ ل ا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ومتعناهم إ ل ى حين ولو شاء ربك ل آ م ن من في ا ل أ ر ض كلهم جميعا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 فهل ينتظرون إ ل ا مثل أ ي ا م الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آ م ن و ا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده ي ربنا ولك الحمد أكبر. الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم وعلى الضالين آ م ي ن و ا قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الا تعبدون من دون الله فلا أ ع ب د الذين تعبدون من دون الله ولكن ا ع ب د ا ل ل ه الذي يتوفاكم و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المؤمنين و أ ن أ ق م وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا ت ل ع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ف إ ن فعلت ف إ ن ك إ ذ ا من الظالمين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 ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوقي ل واتبع ما يوحى إ إليك, اليك من ربك واصبر فان ب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 وهو خير الحاكمين الله. الله اكبر السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله, السلام عليكم ورحمة الله.